والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نتدى كذلك نصرر كل آيات القوم يشكرون لقد أرسلنا يموحوا إلى قومه فقال يا قوم يعفر الله إِلَٰهِ الْقَيُّومِ إِنَّ الْوَاقِعَةَ لَأَمْرٌ كَانَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ۝ وَأَمَّا الْمُنَافِقُونَ فَفِي الْعَذَابِ خَالِدُونَ ۝ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُجْزَوْنَ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا أطلب من رب العالمين أبلغكم رسالتي وعدي وأوصي لكم وأعلم من أول هُنُ تُرْهَمُ تَكذبوا فإلى آياته والذين معه في الخلق ولا الذين كذبوا بآياتنا إلا إن ذلك قوم العمى وإلى الذي أهانه هداه اسران تظن وقال الملهم الذي تكفر منك كلمه انما لو في سفر مذكور ان لنا حكمه من الكافرين قال يا قوم ليس بي سفاهه ولكنني رسول من رب العالمين